Come on. াহ আলহামিল্লাহ অব্দি কি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 كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم, كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ذليمون ثُمَّ كَانَ الذين الَّذِينَ أَسَاءُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَم كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يبدأ الخلق ثم يقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم وَكَذَّبُ بآياتنَا وَلِقون إثَِةِ فَعنا فَعناَاائِكَ فيِي العذابِ مححظرون فسُبِخَان الله حينةُ سُونَ وَوحين تُصحون وَلَهُ الحَمدُ فيِي السماواتِ والالأَرض وَوعش وَحينَ تُض يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي مَرْزُقِنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَتَخَافُونَهُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَا لَنَا مِن نَّاصِرِينَ فَنَتَقِّمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله الله أكبر سمع الله সমীর্গ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 देख रियाज सालेहीन प्रति सोमवार बुधवार सन्ध्या छटाय सम्प्रचार दोपुर बारोटाय बांगे बीस टी बांगल् তাদের তারা কারা প্রতি কাজ চলাতে তো তাদের কথাই পড়ছি বৈরিল মগদুবালি মলিন তবে কি ইচ্ছে করে অথবা জ্ঞানের ভুলে আমরা অনেকে ছুটে চলেছি সেই অভিশ এবং বাংলায় আয়োজন যাদের পথে চলা যায় না मंद पथ के निवाचन ना कर निर्देश दिए पथे चला जाए रविवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठटाएस मानवतारह মহান জামার আলা তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाहम्मद सल अलहि वास्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाल शांति दूध परवर्ती अनुष्ठान पीस टी عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دعوا ربهم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا وَإِن وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يقنقون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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقل وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون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 وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْتَبُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَنَكَذَّبُوا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وكان حقا علينا نص المؤمنين الله أكبر. الله اكبر سمع الله لمن حمدا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسقه في السماء كيف يشاء فيبسقه في السماء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 وَيومَ تَقوم السَّاعةُ يقصِمُ الْمُجرِمُونَ مَالَ بِثُ غَيْرَرسعة كَذَلِكَ كَوا يُفَكُون وَقَا الذي نَوتُ العِلمَ والإمَانَ ل قَدْلَ بِثتُم فِي كِتابابِ اللَّهِ ل يَوم البَعْث فهذاَا يَون البَعْسِ وَلاكُم كُُم لا تعلممُون فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ بِهَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبَقِلُونَ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 এই দায়িত্ব হারাম একমাত্র আল্লাহ পাক করতে পারে তোমাদের জন্য মৃত জীবের মাংস ও সোয়ার অবৈধ করা হয়েছে বিড়ি তামাক জর্দার সিগারেট গুড় এগুলো হারাম খাদ্য এই ইমানদার গন।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 इसलम श्रेष्ठत शुक्रवार प्रत साढ़े एगारोट पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े दस टाय बांगे पीजी बांगल्